بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تيك ايتري كتاب المبين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 وَالْقَوْهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُم فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وإنا لَهُ لَنَاصِحُونَ ارسيه معنا غدا يرتع ويلعب وان لنا له حافظون قال انني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون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 انَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا وَهَمَّ بِغَالَهُ لَا الرَّابِرُ هَنَا رَبِّ كَذَلِكَ لِنَصْرِ فَعْنَهُ السُّوءَ والفحشان. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّمَ قَمِيصًا مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَى سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ إِلَّا أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَتْ يَا رَاوِدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنَّهُ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قِبَلٍ مِّنْ قِبَلٍ فصدقت وهو مِنَ الْكَاذِبِينَ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 وَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنَّ سِتِينًا وقالت, وَقَالَتْ إِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُمْ وَكُلَّ حَاشٍ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُمُ الَّذِينَ لُمْتُمُنَّ نِي فِي وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمره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 فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَّلَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ لَا يَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنُ فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا فوق راسي خبز انتكل الطير من نبينا بتويله اننا نراك من المحسنين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 وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق, وإسحاق ويعقوب ما مَا لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً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 يا ربي فانسى الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهم سبع عجاف وسبع سنبلات لكن خضر واخر يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤيا يا ان كنتم ان كنتم للرؤيا تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما والذكر بعد ان اتي الان انذئكم انا انذئكم بتاويله فارسلون يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات ثمان ياكلهم سبع عجاف وسبع بلات خضر واخر يابس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 جاء ان الرسول قال ارجع الى ربك فاسال فاساله ما بال نسوه لات قطعن ايديهن ان ربي بكيدهم ان عليم اولم خاطبكم اذ را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 وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَانُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَاعْرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَلَمَّا جَاءَ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 وَقَالُوا فَتَيَانِهَ اجْعَلُوا بَضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذًا قَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قالوا 121. فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون 122. قال فلآمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو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 قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتن ما لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزا مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَةٍ قَبِلَ وَعَائِيَ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَائِي أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ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 إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلم يَيْئَسُونَ مِنْهُ خَلَصُونَ جِيًا قَالَ كَبِيرُ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُم قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ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 لَكَن سَرَق وَمَا شَنِيدَنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ تَعَيْنَا وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تاللهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ حتى حَتَّى تَكُونَ حَرِضًا حَتَّى تَكُونَ حَرِضًا أو تكون من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 سُمِّرَ رَوْحُ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَتٍ ان الكيل وتصدق علينا الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون قالوا ان انك لانت يوسف قال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 ما فصلت العير قال ابوهم اني لا اجد ريحه يوسف لولا انت فندون قالوا تالله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 فاستغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوا إليه أبوه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله إن شاء الله آمين وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا ربي حقاً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 إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ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 أمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعون وِإِذْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا الله اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رجالا 126. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلوا حتى إذا استيس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا